وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما إلى آخر الآيات يقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بمرتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلالهم فبظلم أي بسبب ومعروف بني إسرائيل ماذا فعلوا كما سيأتي فعلوا أمور محرمات كثيرة وارتكبوا وخالفوا الرسل وكذبوا بالرسل وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان عقوبة لهم حرم عليهم طيبات وحلت لهم كما يقول السعدي رحمه الله تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم عن سبيل الله كما في سورة الانعام قال الله تعالى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 يقول السعدي رحمه الله وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم عن الناس وصدهم الناس عن سبيل الله فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات نعم وهذه العقوبة ليست العقوبة الوحيدة بل هي مضافة إلى عقوبات أخرى فقد مسخ قوم منهم قردة وخنازير ولعن منهم من أصحاب أصحاب السبت نعم. والمراد كل الذي ظفر كل ما رجلاه أو قدماه غير مشقوقة يعني الذي لم تشق رجله مثل الإبل والنعام يعني الذي ليس له أصابع ولا شقة قدمه وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي صد من؟ الناس طيب صدوا أنفسهم؟ نعم إيه صدوا أنفسهم وصدوا الناس؟ عن سبيل الله أي عن طريق الله وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صدوهم عن اتباع الحق يقول ابن كثير وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه ولذلك كانوا اعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام من صور صدهم عن سبيل الله افتراءهم الكاذب وقولهم الباطل على الله تحريف الكتاب كتاب التوراة بالزيادة والنقصان تأويلهم الكتاب على غير معانيه الصحيحة عن تعمد منهم تشكيكهم في كتاب الله وفي رسول الله كما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون كتموا أيضا صفة من النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته قال وأخذهم الرباء أي وتعاطيهم الرباء ولم يقل وأكلهم الربا لماذا؟ لأن الأخذ عام لأن الأخذ عام والربا سبق معنا بالفقه لغة الزيادة واصطلاحا الزيادة في أشياء مقصوصة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح, والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثل بمثل سواء بسواء طيب وقد نهو عنه أي حرمه الله عليهم أين؟ في التوراة ومع ذاكرة كبوة وفي هذا دليل على أن من يتعامل بالربا ويتساهل بالربا ففيه شبه من اليهود احتالوا عليه بأنواع الحيل وهذه الأمور كلها للأسف وجدت في هذه الأمة مستاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبون سن من كان قبلكم حدوا القدتي بالقد حتى لو دخل جحر ضب لا دخلتموه وأكلهم أموال الناس بالباطل ما معنى اكل الناس أكل ما الناس بالباطل كل طريقة باطلة صح ما معنى أكل الناس بالباطل أكل المال بكل طريقة باطلة مثال الرشوة هل كانوا يأخذوا الرشا معروف فيه يهودا الرشا معروف هذا أمر معروف فيهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون بل كان يأخذ من أجل تغيير الحكم هذا أمر ولذلك الله عز وجل يقول ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا صلى الله السلام وسلم وجد في هذه الأمة ومن ذلك خيانة الأمانات قال الله تعالى فيهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ومنها ما دمت عليه قائمة ومنها أكل الأموال مقابل تحريف التوراة والتزوير كما قلنا قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل؟ لماذا لم يعينه؟ ليشمل كل شيء بعض الناس يريد الشهرة بعض الناس يريد المال بعض الناس يريد أن يتقرب الأمير بعض الناس يريد أن يتقرب إلى منزله بعض الناس يريد أن يكون مثلا منصب عالي فلذلك لم يحدد ما هو الثمن، ألقل كما قال حسن البصري، الدنيا كلها ثمن قليل، فهذا يغيرون في الكتاب كما هو موجود، إلا عند من رحم الله، موجود في هذا الزمن، يغيرون في الكتاب من أجل ثمنا قليلا، من أجل يحصلوا على الدنيا الزائلة، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، ومن ذلك تعاملهم بالرباء، هذا كل مال بالباطل، وأخذهم الرباء، وقد نهوا عنه، قبل الرشوة إلى آخره، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي وهيئنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤمن المؤلم الموجع لماذا قال منهم لأن الله علم أن قوم منهم سيؤمنون فيؤمنون من العذاب ثم قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم ممن من؟, من اليهود منهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره لكن الراسخون في العلم منهم قد سبق في سورة العمران تكلم عن رسوخ في العلم والراسخ في العلم هو الذي رسخ في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياءه وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته الراسخ من هو العالم العامل بعلمه المخلص الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره علم وعمل بالاتفاق لا يمكن أن يكون راسخا في علمه إلا بعمل العلم الراسخ في العلم الثابت قال ابن العشور والراسخ حقيقته الثابت القدم في المشي لا يتزلزل واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبه كما قال ابن القيم في متعدار السعادة الراسخ لو تأتي مئة شبهة لا تزعزعه لا تزعزعه أبدا لا تزعزعه الشبه هذا الراسخ في العلم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون طبعا كعبد الله بن سلام والمؤمنون قيل من أهل الكتاب لأن الحديث عنهم وقيل من المهاجرين والعنصار يقول ابن عشور والمراد بالمؤمنين في قوله والمؤمنون الذين هداهم الله للإيمان من أهل الكتاب ولم يكونوا من الراسخين في العلم منهم مثل اليهودي الذي كان يخدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن من أهل الكتاب من آمن بالنبي يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وهذا في فيدينا قرآن منزل كما سبق وما أنزل من قبلك الكتب معروف ان اليهودي إذا امن بنبيه ثم أدرك النبي فامن بالنبي جراءه جراء والمقيمين الصلاة قيل هو مخفوظ عطفا على قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني وبالمقيمين الصلاة وكأنه يقول وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم أو أن المراد والمقيمين الصلاة الملائكة ورجحه ابن جرير ويكون المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة بالملائكة الذين يقيمون الصلاة والله أعلم فإن كلام اهل العلم كثير لماذا نصبت لأن الأصل يقول المقيمون الصلاة قال والمقيمين الصلاة والله أعلم والمؤتون الزكاة لمن؟ لأهلها كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها والزكاة سميت زكاة لأن تزكي المال وتزكي صاحب المال وتزكي المجتمع خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ودائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة نفع للعبيد وبذلك يتم إيمان الشخص يخلص لربه ويحسن للمخلوق هذا من جمع هذه الطريقة فقد جمع الإحسان الإحسان كله هذا هو تعريف الإحسان ما هو تعريف للإحسان أن تعبد الله كأنك ترى أن تحسن في عبادة الله وأن تحسن للخلق ما معنى أن تحسن للخلق أن تخدم الخلق لله ترجو ما عند الله أزل من جمع هذا فقد جمع الإيمان والمؤمنون بالله أي بوجوده ورببيته وأولوهيته وأسماعه وصفاته واليوم الآخر اي ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزايا للأعمال خيرها وشرها واليوم الآخر وبنتيمه ماذا يرى اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت كل ما يكون بعد الموت سمي بذلك لأنه لا يوم بعده أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أي ثوابا عظيما لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب. من فوائد الآيات أن الظلم والمعاصي سبب لمنع الخير. وجه عيد. اليهود لا اليهود حرمت عليهم بسبب الطيبة. وكلكم تعرفون أن ليلة القدر رفعت بسبب ماذا تلاحى فلان وفلان. مرة الحديث البخاري عن عبادة بن الصامت. فرفعت فالمعاصي والذنوب سبب كل بلاء بالدنيا ابدا سبب كل بلاء الان قل الامل وكثر الخوف وكثرت السليقات وحدث ولا حرج وذهبت البركات لو سألنا لا سأل ما السبب الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم الناس لبس ايمانهم ظلم وقعوا في الشركيات وقعوا في الاعتماد على غير الله تعلقت القلوب بغير الله حاربوا أولياء الله عظم الكافر عظم العلماني الناس تتابع الكفار وتشجع الكفار إلى آخره فحدث ماذا حدث ذهبت الخيرات التي كانت موجودة الأمن والراحة والاطمئنان كان المجتمع الحمد لله ما يفكر للمستقبل ولا لا ما يفكر مطمئن مرتاح الآن أصبح الآن أكثر الناس اللي رحم الله أصلا مشغول بالسبوع القادم كيف أعيش كيف أعيش أبدا هذه قاعدة وماذا قال علي؟ دائما أقول لكم قال شيخ الإسلام لا يرجو يرجونا إلا ذنب أحفظه هذه أفضل هذه من الأعظم كلمات علي لا يرجو يرجونا عبد لربه ولا يخفلنا إلا ذنب ما حدث الآن كل ما ترونه وما ذكرته للإخوان البارح المكسف ما في أحد كله بسبب ذنوب المعصي أبدا من يقول غير ذلك فهو مخطي مئة بالمئة يعني هل الله حينما أخر الأمطار بخلا لا الله عز وجل يفرح من يدعوه يفرح أن يعطي عباده وهو الكريم لكن ذنوب العباد خاصة ذنوب القلبيات والرياء والتقرب إلى الناس وغيرها فهذه الأي نص فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب وماذا قلنا قال الشيخ الإسلام الناس يحرمون العلم النافع بسبب الذنوب بقوله تعالى بلعنهم بل الله بكفرهم سنبط منها شيخ الإسلام أن الناس يحرموا العلم وهذا الواقع فإن العلم توفر بالإنترنت والقنوات والجوالات وبالسيدي تلقى السيدي الواحد فيه خمس آلاف شريط ليس كذلك؟ ومع ذلك الناس ليس فيه تقدم في العلم أبدا بل الناس في إقبال على المنكرات إلا رحم الله استفيد أن العبرة بالطاعة والبلاء كل البلاء في المعاصي والمنكرات وخاصة ذنوب الخلوات والقلوب من فوائد الآيات أن الأمر إلى الله تحريما وتحليلا من فوائد الآيات التحذير من الصد عن سبيل الله من فوائد الآيات تحريم الرباء أليس كذلك؟ أن من يأكل الرباء ففيه شبه من اليهود من فوائد الآيات تحريم أكلا الناس بالباطل فضيلة الرسوخ في العلم صح نعم هذا من أعظم الأمور الراسخ في العلم لو تأتيه من الشبه ما تأتيه لا يمكن يتنزعه وهناك طرق لأن يصير الإنسان راسخ في العلم أن الإنسان يحرص عليها وأن يستمع إليها وأن يبحث عنها ليكون راسخا في العلم الرسوخ في العلم يحتاج إلى إخلاص وجد واجتهاد في طلب العلم والعمل بالعلم والدعاء وغير ذلك مما ذكره العلماء موجودة وقد تكلمنا عنها في عدة مجالس كيف يحقق الإنسان الرسوخ في العلم ويكفي في فضل الرسوخ في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا الراسخ في العلم قال كل من عندي ربنا أما الذي صاحب الهوى وفي قلبه زيق يقول كيف هذا وهذا هذا يعارض هذا وهذا أما الراسخ في العلم يقول ما يتعارضان هذا كل من عندي ربنا طيب ومنها أن من أهل الكتاب من هو مؤمن صح قليل أو كثير قليل وكثير منهم فاسقون أن القرى ان كلام الله علو الله فضل قيام الصلاة وإيتية الزكاة فضل الإيمان بالله اليوم الآخر ثم قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد يذكر الله عز وجل أنه أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من النبيين المتقدمين إذن هل النبي جاء بجديد؟ لا جاء كما جاء إلى أنبياءكم يا بني إسرائيل يا من تكذبون بمحمد محمد جاء بمثل ما جاء به موسى وعيسى من التوحيد والأمر بالطاعة وطاعة الله عز وجل وتحريم الشرك والأمر بالتوحيد ففيها رد الآية على من؟ اليهود إن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا؟ إلى نوح والنبيين من بعده نعم قال القرطبي فاعلم تعالى أن أمر محمد كأمر من تقدمه من الأنبياء يقول السعد رحمه الله يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي هذا عدة فوائد منها أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع ببدع من الرسل صح محمد ما جاء جديد كغيره من الرسل بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجنب الغفير فاستغبا فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهر والعناد ومنها أنه أوحي إليه كما أوحي إليه من العصور والعدل الذي اتفقوا عليه وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين فدعوته دعوتهم واخلاقهم متفقه ومصدرهم واحد وغايتهم واحده يقرنه بالمجهورين فلم يقرنه بالمجهولين فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن ايمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم ويكون ذلك مصداقا لقوله سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين إن كذلك نجز المحسنين نعم إذن كان الآية فيها رد ألم يكذب بالنبي واستغرب رسالة النبي فالنبي ما جاب شيء جديد جاء يدعو الى التوحيد كما جاء الانبياء وجاء يحرم الشرك كما جاء الانبياء فان الانبياء دعوتهم واحده ولقد بعثنا في كل امه الرسوله ان اعبدوا الله وحده لا كما إلى نوح والنبيين من بعده لماذا بدأ بنوح قال البغوي رحمه الله وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم. قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه وكان أطول الأنبياء عمرا وجعلت معجزته في نفسه ولأنه عمر ألف سنة إلى أن قال فلم تسقط له سن ولم تشيب له شعرة ولم تم تنقص له قوة ولم يصبر نبي على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره يقول أبو حياء رحمه الله وقدم نوحا في الذكر لأنه الأب الثاني وأول الرسل ونعم نحول الرسل ماذا يقولون في الموقف يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض والنبي آخر الرسل إن أوحينا إليك الوحي لغة الإعلام واصطلاحا الإعلام بالشرع يعني ما أوحاه الله إلى نبيه سواء كان بواسطة أو بغير واسطة وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره أي وأوحينا إلى سائر النبيين إلى آخره خص هؤلاء بالذكر تشريفا وتعظيما لهم وبدأ بعد محمد صلى الله عليه وسلم بنوح لأنه أول رسول كما سبق قبل قليل ثم ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الأسباط يعني قيل أولاد يعقوب واتينا داود زبورا أي وعطينا داود الكتاب ما هو الزبور الزبور كما يقول بن كثير اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود يقول القرطبي كان فيه مئة وخمسون صورة ليس فيها حكم من الأحكام وإنما هي حكم ومواعظ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل أي من قبل هذه الآية يعني في الصور المكية وغيرها ورسلا لم نقصصهم عليك أي خلقا كثيرا لم يذكروا في القرآن إذا الرسل قليل أو كثير؟, كثير كثير والله تعالى أرسل في كل أمة رسولة قال الله تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما في أمة إلا جاء نذير لكن لم تذكر إلا الأنبياء القريبين للجزيرة العربية لأن الحديث معهم ولا حتى الأمم البعيدة الأمم بعيد جاءها رسل فإن الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة قال ابن عطية ورسلا لم نقصصهم عليك يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد وقد قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وقال وقرونا بين ذلك كثيرا وكلم الله موسى تكليما تشريف لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة ولهذا يقال الكليم ففيه إثبات الكلام لله عز وجل فالله عز وجل يتكلم بكلام يليقه جلاله من غير تشبيه ولا تعطيره ولا تنثينه وتشبيه وقد تكلمنا عن ذلك في العقيدة وهل السنة يثبتون ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رسلا مبشرين ومنذرين هذه مهمة الرسل يبشرون وينذرون يبشرون من من أطاع الله من أطاع الرسل واتبع الرسل بالجنان وينذرون من من عصى وتكبر وتجبر بالنيران التبشير الإخبار بما يسر والإنذار الإعلام المقرون بالتخويف نعم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الحكمة هذه واحدة أيضا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي لألا يحتجوا في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل لأن هذه الأشياء إنما تجب الرسل حتى لا يكون لهم حجه لئلا للتعليل اي لاجل الا يكون على الله حجه بعد الرسل يقول ابن كثير رحمه الله انه تعالى انزل كتبه وارسل رسله بالبشاره والنذاره وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويباه لئلا يبقى لمعتذر عذر كما قال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين قال البغوي فيه دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولا ولباس نذكر لكم الحكم من رسال الرسل أولا التبشير والتنذير لهذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ثانيا رحمة للناس قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثالثا البلاغ المبين قال تعالى وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد رابعا الدعوه الى الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خامسا اقامه الحجه قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما عزيزا اسم من أسماء الله المتضمن للعزة كان عزة القوة وعزة القهر سبحانه وتعالى فمن راد العزة فليعتصم بالعزيز العزة لله ولرسوله وللمؤمن حكيما في كل ما يفعل سبحانه وتعالى فما هو الحكيم؟ هو الذي يضع الأمور في مواضعها فما خلق شيء إلا لحكمه وما وجد شيء إلا لحكمه وما خلقت الجن والإنسان اللي يعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخره؟ وسبق لنا في أول الصورة ماذا نستفيد حينما نعرف أن الله له الحكمة البارغة يطمئن ويرتاح ولا يضطرب ويستسلم لأوامر الله ويعرف أن هذا الأمر من مرض أو غيره حكمة وإذا كان لحكمة يطمئن وأنا ذكرت لكم قصة أن أحد الناس ما يصلي فأصيب بجلطة فبدأ يصلي وطاب وبدأ يصلي شوف حكمة يعني الله رحمه ولا لا رحمه لو مات على عدم الصلاة ما تكاثرًا صابت جلطة وتاب إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يترك الصلاة كل شيء له حكمة سبحان الله من فواد الآية أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وآدم ونبي بدليل كان الناس أمّة واحدة متى الناس آدم بن آدم ونوح فبعث الله النبيين أي وقعوا في الكفر ببعث الله النبيين مبشرين ومنذرين منفادي الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء والرسل كان من جنس واحد لكن مضمون الوحي واحد أو لا في الأصول نعم التوحيد نعم لكن في الفرعيات فيه يختلف الصلاة والصيام وغيرها أما في الأصول نعم دعوتهم واحدة وهي التوحيد أن عبود الله وسني بطهود أن الله قص أنباء بعض الرسل لا كل الرسل أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا أن مهمة الرسل التبشير والإنذار أن الله لا يعذب واحدا إلا بعد إقامة الحج عليه وفيها إفباد اسمين من اسماء الله وهما العزيز والحكيم وفق الله الجميع لما يحب ورضاه والله تبارك وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد